الحمد لله الذي أ ح ي ا ن ا بعد ما أ م ا ت ن ا و إ ل ي ه النشور